يسمى خطابا ومنوعا حصل صححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا أو في بعض النسخ وفي بعضها بالواو وهو اولى لانه ذكر مسالتين وكل منهما منفصل عن الأخرى فان كان من حيث المعنى هما متلازمتان كما سياتي لكن في بعض النسخ بالواوي وهو المناسب لانه موافق للاصلي وصحح أن الكلام في الازل يسمى خطابا ومنوعا حصا ذكر في هذا البيت مسالتين مساله اولى هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا حقيقه أو لا أي هل يطلق لفظ الخطاب حقيقه لا مجازا فيما لا يزال على الكلام النفسي معتباري مع وملاحظه كونه في الأزل أي قبل وجود من يخاطب المساله الثانيه هل كلامه جل وعلا باعتبار ما هم عليه ان البحث هنا يتعلق بذهب الاشاعره هل يتنوع ام لا هل هو انواع فيقال امر ونهي وخبر واستفهام استخبار واستفهام ان حذاك أم أنه هو شيء واحد وهذه صفات للكلام لا لانواع للكلام هذه مساله خلافية عند عند الاشاعره ومبنى المسالتين هو ما مر التنبيه عليه مرارا لاسيما في حديث عن تعريف الحكم بانه خطاب الله المتعلق إلى اخره بأن المراد بالخطاب هنا كلام الله وليس المراد به عند الاشاعره اللفظ والمعنى وانما المراد به المعنى فحسب ولذلك يفسر الكلام بانه المعنى النفسي القائم بالنفس حينئذ الله لا لفظ له ولا لفظ يدل عليه اذا اراد ان يبين في هذا في هذا البيت هاتين المسالتين هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا حقيقة او لا هل يتنوع إلى أمر ونهي ونحو ذلك قال العطار ومن تأمل وجد هاتين المسألتين ترجعان لمسألة واحدة ترجعان لمسألة واحدة لأنه يلزمها اذا متلازمه كل منهما هي منفكه ويجعل لها ترجمه خاصه بها وتلازم لا يجعل الشيء متحدا مع مع غيره ولا شك ان ثم فرق أن ثم فرقا بين اللازم والملزوم كل منهما قائم بنفسه وكل منهما يدل عليه لفظ خاص واذا قيل هذا لازم لذاك لا يلزم من ذلك أن يكون شيئين ان يكون شيئا واحدا قال من تامل وجد هاتين المسالتين ترجعان لمساله واحده لانه يلزم من كونه لا يسمى خطابا أنه لا يتنوع يلزم من كونه لا يسمى خطابا انه لا يتنوع ومن كونه لا يتنوع انه لا يسمى خطابا يعني من اثبت النس من, من سماه خطابا نوعه ومن نفى تسميته او اطلاق الخطاب عليه نفى التنوع يعني كل منهما متلازم لكن مع ذلك كذلك لا, لا يدل على ان المسالتين مساله واحده خطاب مر معنا أنه في اللغة مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة وخطابا وهو من ابنيه المفاعله واذا قيل من ابنيه المفاعله يعني يقتضي مشاركه بين اثنين مخاطبه لابد ان تكون بين اثنين إذا خاطبت اذا اخاطب من مخاطب من هو مقابل الذي هو المخاطب اذا لابد منك المقاتله مقاتله لا تحصل إلا بمقاتل ومقاتل لا يتصور وجود القتال الا بين اثنين الذي قال انه يقاتل نفسه هذا لا لا يصدق عليه اللفظ فاين هذه لابد في المقاتله وكذلك المضاربه ونحوها مما يكون في المصدر مشتركا بين اثنين لا بد من فاعل ولابد من مفعول كذلك المخاطب لابد من اثنين مخاطب ومخاطب كقاتل ومقاتل وكذلك ضارب ومضارب ونحو ذلك قال وهو من ابنيه المفاعل نحو ضاربه مضاربه وضرابا وليس الخطاب هو الكلام والمكالمة خطاب ليس هو الكلام والمكال هذا المعنى اللغوي الاصل فيه الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير كذلك توجيه الكلام إلى الغير هذا الخطاب وليس هو عين الكلام ليس هو عين الكلام وليس هو المكالمة وهي توجّه الكلام من كل واحد منهما إلى صاحبه لأن نقول خاطبه بالكلام كذلك خاطبه ب بالكلام فلو كان الخطاب هو الكلام لكان التقدير كلمه أو كلمه بالكلام لو كان الخطاب بمعنى الكلام لصار ماذا لصار إذا قال خاطبته بالكلام كلمته بالكلام صار من تحصيل الحاصل يكون تكرارا أو تاكيدا والاصل خلافه نعم استعمل الخطاب في الاصلاح بمعنى الكلام فصار حقيقة الاصلاحيه هذا مر معنى أن لفظ الخطاب في تعريف الحكم أنه قد يقال بالمعنى المصدر وقد يقال بانه مصدر أريد به اسم المفعول اسمه المفعول حينئذ يطلق على الكلام لكنه ليس هو المعنى اللغوي وإنما هو معنى الاصلاح عرفي أو شئ تقول مجازا اما المعنى اللغوي الأصل فيه لانه مصدر الاصل في المصدر أن يدل على معنى المصدريه والاصل في اسم الفاعل ان يدل على اسم الفاعل وكذلك المفعول فاذا استعمل احدهما مكان الاخر حينئذ صار الاستعمال ماذا مجازيا وهذا قاعده عندهم إذا أطلق المصدر بمعنى اسم المفعول اول ما من المفعول بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل اريد به المصدر الى اخره اذا تناوبت هذه انجازه او بعضه عن بعض هل لا يكون من باب الحقيقة بل يكون من باب المجاز والمجاز بابه واسع وكذلك الصلاحات بابه واسع انا لا مشاحه في بالصلاحات وانما البحث لا مشاحه بالصلاح وإنما البحث في المعنى اللغوي ونقول المخاطبة في الاصل المراد بها توجيه الكلام إلى الغير والاصل فيه أنه لا يكون بمعنى الكلام اذ هما متغايران استعمال الخطاب المخاطبه بمعنى كلام هذا ليس هو الاستعمال اللغوي الاصلي وانما يكون ماذا يكون بالمعنى الصلاحي أو بالمعنى المجازي ولذلك عرف بعضهم الحكم بكي بكونه كلام الله كلام ربي ان تعلق بما إلى اخره فعدل عن الخطاب للمحذور الاتي الذي ذكر في هذا البيت واتقل إلى الكلام الذي هو مرادف للمعنى النفسي أو المفسر به المعنى النفسي اذا السعمله لفظ الخطاب في الصلاح بمعنى الكلام فصار حقيقه الصلاحيه يعني عرفيا هكذا عبر الطوف بشرحه فقول خطاب الله اي كلامه هكذا يفسر خطاب الله اي كلامه هل هذا الترادف التفسير هنا أي أي هذه تفسيريه والأصل فيها يؤتى أن يؤتى بها للتفسير اللفظي ان يكون بمعنى من كل وجه هذا الاصل اشتريت عسجدا أي ذهبا العسجد هو الذهب وجئت باي تفسيريه اذا العسجد والذهب مترادفان كل كل منهما بمعنى اخر اذا قيل الحكم الشرعي هو خطاب الله أي كلامه هل هو تفسير لغوي الجواب لا انما هو تفسير لللفظ بالمعنى الصلاحي وان شئت قل عدول عن المعنى اللغوي لفظ الخطاب إلى المعنى الصلاحي عدول عن المعنى اللغوي لفظ الخطاب الى المعنى الصلاحي وهذا كله على قاعده الاشاعره ليس هو الصواب مر معنى الصوفي اول البحث كله هذا على قاعده الأشاعر فرارا عن أن يطلق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل لانه يلزم منه ماذا أن يكون اما ان يكون المخاطب قديم والكلام ازلي واما ان يكون كلام حادث وكلاهما منتفيان يلزم اذا قيل الخطاب توجيه الكلام إلى الغير وانه على حقيقته وصفنا الله عز وجل به يلزم منهما او يلزم منه أحد امرين كل منهما باطل عند الأشاعر الأول أن يقال إذا خاطب الله مكلف اذا خطابه كلامه نفسي أزلي قديم اذا لزم من ذلك أن يكون المخاطب قديم فلزم من ذلك تعدد القدماء أو يقال بأن الكلام كائن عند وجود المكلف والمكلف حادث فلزم منه ماذا أن يكون كلامه حادثا وهذا باطل عنده اذا لابد من من توجيه لابد من من توجيه قاله هنا وقد عدل القرافي في شرح التنقيح اللفظ خطاب الله الى لفظ كلام الله وتابعه كذلك صاحب المراقي لانه يسير بسيله نسما في كتاب التنقيح وشرحه فعدل عن لفظ خطاب الله الى لفظ كلام الله خطاب الله كلام الله لماذا لانه يلزم منه محذوف لو قال كلام الله ينذف السر بالمعنى النفسي اللازم للذات الذي لا ينفك عنها أو قديم قديم الـ الـ النوع قديم الاحاد هكذا عند قديم النوع قديم الاحاد حينئذ يلزم منه محذور لو قيل بالخطاب هو أنه اين المخاطب اين اين المخاطب فلجاوا إلى عدول فلجا الى العدول عن لفظ الخطاب إلى كلام الله قال لان الخطابه والمخاطبه لغه انما يكون بين اثنين وحكم الله تعالى قديم وعرفنا أن الاصوليين عندهم الحكم هو الكلام هو اللفظ كذلك الإجاب هذا وصف لللفظ والوجوب مدلول اللفظ والواجب هذا متعلق به المكلف ففعل المكلف واجب والإجاب هو اللفظ فلذلك إذا قيل الايجاب قال القديم الايجاب قديم كلام الله تعالى قال وحكم الله تعالى قديم فلا يصح فيه الخطاب لا يصح فيه الخطاب وإنما يكون في الحادث لانه متعلق بالمكلف والمكلف حادث وكان هذا منه بناء على أمرين قال الطوفي وكان هذا منه يعني من قرافه بناء على أمرين عدل عن لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام لأن المخاطبه تقتضي أن تكون بين اثنين ووجود ثان في القدم ممتنع وتأخير الكلام إلى خلق المكلف وجوده ممتنع فعدل عن لفظ الخطاب الى الكلام واضح قال وكان هذا منه بناء على امرين احدهما أن كلام الله معنى قائم بالنفس عنده عند القرافي عند الاشاعره كذلك فلا يظهر منه لغيره حتى يكون خطابا بمعنى انه يكون كلاما في النفس فلا يظهر منه شيء ولذلك الكلام الذي هو اللفظ هذا ليس هو كلام الله عند الاشاعره كالجهميه والمعتزله القران مخلوق لكن قالوا أدبا مع الله عز وجل فلا نقول مخلوق انما نقول القرآن كلام الله كما قال هو جل وعلا في القرآن قال كلام الله كذلك فقالوا نقول كلام الله ثم في المجالس السرية مع طلبه العلم نقول القرآن مخلوق واذا جلسنا مع العامه وعلى المنابر فلا نقول المخلوق. هكذا ينصون هكذا يقولون في في كتبهم انهم اذا جلسوا في مجالس التعليم بين طلبة العلم فيقال القران مخلوق وليس بكلام الله عز وجل وهذا كفر واذا خاطب العام قال القران كلام الله لان العامي يقرا ماذا كلام الله سبحان الله العامي لو قرأ ان القران كلام الله لاعتقده ما دل عليه اللفظ ولم يدنس بما دنس به عقيده الاشاعره حينئذ اذا كان بين عامه قال كلام الله اذا كلامه اللفظ ما حقيقته باعتباري باعتبار المعنى النفسي قال هو حكاية أو عبارة على خلاف بين الماتريديه والا حكاية أو عبارة هل هو عينه كلام الله الجواب لا وينفون صراحه بذلك هذا الذي الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه ليس كلام الله بل هو دليل عبارة حكاية واما المعنى القائم بالنفس هو الذي يسمى كلام الله قال والثاني أن الله سبحانه وتعالى قديم فلا يصح أن يكون معه في الازل من يخاطبه والأول وهو البناء على الكلام النفسي هو منازع فيه هكذا قال الطبري وبدعه ينازع فيه بمعنى أنه يرد عليه كما يرد على على شيوخه بأن هذا تحريف لكلام الله عز وجل بل هو حقيقته انكار لصفه الكلام لان الكلام هو اللفظ ذو المعنى هكذا باجماع اهل اللغه ولذلك هم انفسهم اذا كتب منهم من كتب في في النحو أو شرح ما يتعلق به كلام العرب قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد لاخره اذا الكلام ما هو هو اللفظ المراد المفيد اذا هو لفظ واو افاده وللفاده تكون بماذا بالمعنى لا باللفظ بعين الحروف وانما تكون به بالمعنى اذا اللفظ والمعنى مسمى الكلام سواء كان الكلام كلام البشر أو كان الكلام كلام الخالق جل وعلا حينئذ نقول مسمى الكلام لفظ مسماه اللفظ والمعنى ومر معنى سابقا في النحو وفي الاصول أن مسمى الكلمه قد يكون كلمه كذلك ليس دائما يكون مسمى اللفظ معنى من المعاني أو جوهر إذا أريد حقائق الالفاظ اما معنا كالعلم وإما أن تقول مسجد مسمى المسجد هذا الشيء الذي تراه هذا جوهر هذا ذات هذا ذات أو معنى من المعاني كالمحبه والعلم والصدق ونحو ذلك حينئذ مسمى اللفظ اما معنا من المعاني واما ذات هذا الشائع والكثير لكن قد يستعمل اللفظ ويطلق ويراد به لفظ آخر كلفظ كلمة تقول زيد كلمة أو تقول زيد اسم وقام فعله وإلى حرف اذا اسم وفعل وحرف مسمها هنا في هذا التركيب مسمى اسم زيد اذا صار مسماه ماذا لفظ فقط وليس وليس المعنى ليس المراد به ذات زيد وانما المراد به ماذا لفظ زيد صار مسمى اللفظ لفظا آخر كذلك المراد هنا الشاهد ان لفظ الكلام كلام لفظ مسمى لفظ ومعنى ليس اللفظ دون المعنى وليس المعنى دون اللفظ بل هما سيان في درجه واحدة كما ان مسمى العبد الجسد والروح معا لا الروح فقط دون الجسد ولا الجسد فقط دون دون الروح لا يسمى انسان الا بيه بجسد وروح ولو سمى عبدا الا بجسد وروح كذلك الكلام لا يسمى كلاما إلا بلفظ ومعنى هذا مجمع عليه بين اهل اللغه لكن لما جاءوا فيه ما يتعلق بباب المعتقد حينئذ ذهبت وتلاشت هذه القواعد لان دلاله العقل عندهم مقدم على على غيره الأول وهو البناء على كلام النفس منازع فيه كما سياتي فيه اللغات مره شيء من ذلك فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله عز وجل وانها بلفظ ومعنى كما قررنا وأما الثاني فالخطأ فيه يسير اذ لا يلزم من مخاطبة الله سبحانه وخطابه لخلقه أن يكون معه أزلا وهذا توجيه من من الطوفي للأمر الثاني الذي عادل القرافي وكغيره من الاشاعره عن لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام قال من الموارد أو الاعتراضات أنه يلزم منه ماذا أن يوجد مع الله عز وجل في ذاك الزمان مخاطب فهي حينئذ يلزم منه ماذا اثبات القدم قل لا يلزم لماذا لاننا اتفقنا نحن وانتم معاشره الاشاعره اتفقنا معكم في ماذا في جواز تكليف المعدوم بشرط الوجود فهو مامور بشرط أن يوجد امره الله عز وجل وانتم تقولون بماذا بالكلام النفسي القديم فجوزتم هذا اذا يجوز أن يكون مخاطب بشرط الوجود فالمنازعه في الثاني يسيرة كما قال طوفي هنا قال فالخطب فيه يسير اذ لا يلزم من مخاطبه الله سبحانه وخطابه لخلقه أن يكون معه أزلا اذ قد اتفقنا والاشاعره على جواز تكليف المعدوم المعدوم مكلف لكن بشرط بشرط الوجود مكلف بشرط الوجود وعرفنا انهما لانه باجماع كذلك لانذركم به ومن ها بلغه يعني بلغه يعني بلغه كل من سياتي فهو مكلف بما دل عليه النص وهذا محل اجماع ولم يقع نزاع كما مر دلت في اول الكتاب قال ائذ قد اتفقنا والاشاعره على جواز تكليف المعدوم بمعنى توجيه الأمر والنهي اليه إذا وجد فكذا يتوجه الخطاب اليه إذا وجد اذا المعدوم إذا وجد فهو مكلف وليس معنى التكليف إلا الخطاب بأمر أو نهي فالخطاب معناه ماذا الأمر والنهي والأمر والنهي معناه الخطاب فإذا جوزنا أنه يكلف المعدوم بشرط وجوده كذلك هو مخاطب بشرط فلا اشكال أن يطلق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل وهذا سائغ حتى عند اهل السنه والجماعه لا في من سمع قاعده ها باب الاخباري اوسع من باب الصفات حينئذ من جوز اطلاق اللفظ والمعنى صحيح ولولا يريد اللفظ وهو الشائع الكثير عليه الجمهور وهو طريق الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى ابن القيم ومن سار على طريقتهما أنه يجوز إطلاق اللفظ إذا صح المعنى ولم يكن فيه محذور شرعي ولم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه صح اطلاقه على الباري جل وعلا حينئذ نسمي كلام الله عز وجل خطابا بهذا الاعتبار وعلى من يرى بانه يمنع اذا لم يكن اللفظ محفوظا الماده تكون محفوظا حينئذ يمنع من جهه اللفظ وام حقيقه المعنى فهي ثابته ما هي ثابته لا بد من امر ومامور وناهن ومنهي وهذا معنى المخاطبة لكن نتوقف في إطلاق اللفظ على كلام الله عز وجل لانه لم يريد وباب الاخبار او صوم باب الاسمان قل هذا الاصل فيه ما ورد فيه الماد يعني ما نقلت فنتوسع في تصريف الماده وليس فيه اشتقاق كلمة لم يرد بها النص فنطلقه على البارجه جل وعلا فمثلا قول جل وعلا صنع الله الذي اتقن كل شيء لو قال قائل الله صانع الله متقن هكذا متقن ما جاء في القران متقن جاء اتقن فعل وجاء الصنع الذي هو مصدر فقال صانع اين نذن نقول لا باس بذلك يكون من باب ماذا من باب الاخبار لم يرد الصانع لكن جاء الصنع الماده محفوظة لم يرد المتقن لكن جاء اتقن حينئذ نقول الماده محفوظه هذا لا اشكال فيها لكن ما لم يرد فالقاعده والاصول تقتضي ان يتوقف فيه لا يطلق على الله عز وجل لان هذا يحتاج لا إلى نقل وليس ثم نقل لكن كما ذكرت أكثر المتاخرين من أهل السنه والجماعه لا سيما اختيار الشيخ سلام لتيمية التوسع في هذه المساله وكذلك ابن القيم اذا لا محظور في إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل من حيث المعنى وانما المحذور من حيث ماذا أنه لم ينقل عنه لم... اما حقيقه المخاطبه فهي موجوده لأن معنى الخطاب هو الأمر وهو النهي ولذلك فسر بعضهم الحكم الشرعي بانهم بخطاب بأمر او نهي كما قال من قدامى غير الخطاب بامر او نهي هذا هو الحكم الشرعي فامراد الله من حيث المعنى هنئذ لا اشكال فيه بهذا لهذا قال هنا اذ قد اتفقنا والاشعره على جواز تكليف المعدوم بمعنى توجه الأمر والنهي اليه اذا وجد فكذا يتوجه الخطاب اليه اذا وجد قال في البحر وفي وصف كلام الله في الأزلي بالخطاب خلاف الصحيح وبه قال الاشاعره أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب يعني يسمى خطابا عند وجود المخاطب لماذا لانه لا محذور لا لا محذور. وجد الخطاب ووجد المخاطب وقلنا خوطب بالأمر والنهي اذا لا اشكال فيه لا اشكال أما قبل وجود المخاطب ففيه محذور او لا فيه محظور لان معنى المخاطبه غير موجوده لانه عند وقد نص عليه المعتزله وغيرهم أنه من السفه أن يقال خطاب ولم يكن من يخاطب صحيح لو قال قائل يعني لو جلست اشرح ودرس وليس امامي احد هذا يقال ماذا عبث هذا عبث الا اذا كان ثم مصلحه أخرى كتسجيل لنحو ذلك وأما الاصر فالاصر يقال ماذا هذا من العبث كيف تخاطب شخصا أو مخاطبا ليس أمامك هذا يعتبر عند الناس سفه وعبث ومن الجنون نحو ذلك فينزه الله عز وجل عن, عن ذلك فقابل وجود المكلف لا يسمى عندهم خطاب لذلك قيده الاشاعره قال انه يسمى خطابا عند هذا قيت فلو مفهوم اذا عند وجود المخاطب يسمى خطابا وعند عدمه لم يوجد بعد فلا يسمى لا يسمى خطابا يعني كانه يقول الصحيح فيه تفصيل أنه يسمى ولا يسمى لكنهم لا يطلقون هذه العباره انما يقول الصحيح أنه يسمى لكن يقيد ولكن عند التأمل نجد انهم يقولون فيه تفصيل عند وجود المخاطب صحه وقبل وجود المخاطم لا لا يصح قال ابن قشيري وهو الصحيح يعني انه يسمى خطابا عند وجود المخاطب وجزم القاضي ابو بكر بالمنع منع اذا قولان الاشاعره اختلفوا هذا اختلاف عندهم اختلاف في الفروع لكن الذي هو عمد في المذهب عند الاشاعره السنه المتأخرين أنه يسمى خطابا بالشرط المتقدم نازع بعض وقال لا لا يسمى وهو منسوب لقاضي ابي بكر انه يمنع ذلك لانه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث وتابعه الغزالي في المستصفى اذا القول بالمنع معلل بماذا بكونه لابد من مخاطب ومخاطب والمخاطب هذا حادث والمخاطب بخطاب الخطاب قديم اذا ثم تعارض بينهما كما ذكرنا وتابعه الغزالي في المستصفى ثم قال وهل يسمى امرا هذه المساله الثانيه أشار اليها السيوطي ومنوعا حصل هل يتنوع فسروا كلام الله عز وجل بالمعنى بالمعنى النفسي ثم قال هو شيء واحد هو شيء واحد حقيقه واحده يعني بسيطة غير مركبة يعني غير منوعه لا يقال كلام الله تعالى انواع أمر ونهي وخبر واستخبار عام وخاص ومطلق وغير قالوا لا يتنوع على خلاف في عدد التنوع حينئذ نقول على مذهبهم وهو محل خلاف أيضا عندهم يتنوع ولا يتنوع لكن المراد بكونه يتنوع انه انواع ذات الكلام منقسم فقسم من المعنى النفسي يسمى امرا وقسم اخر منفصل عنه مغاير له وهو معنى كذلك يسمى نهيا وهكذا وقال بعضهم لا بل هو شيء واحد يسمى امرا باعتبار المتعلق إن تعلق بالايجاد سميا ذات الكلام امرا إن تعلق بالكف سمي وهو نفسه الذي تعلق بالمأمور وسمي امرا سمي ذاته نهيا اذا التعدد لا يتعدد هذه مبناه على ماذا على إثبات المعنى النفسي الخلاف اما عند اهل السنه والجماعه قولا واحدا أنه يتنوع لماذا لأن مذهب الحق أن مسمى كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى واللفظ والمعنى المراد به ماذا قد يكون جملة اسمية، قد يكون فعلية، قد يكون فعل أمر، قد يكون نهي إلى آخره حينئذ قولا واحدا انه يتنوع فنثبت التنوع على مذهب السنه والجماعه اما عندهم فمحل نزاع وخلاف ولذلك قال هل يسمى امرا فيه خلاف في في خلاف والصحيح أنه يسمى به سواء كان في الأزل أو بعد ذلك لانه اذا سمي امر في الازل اين المامور وهذه مساله ماذا تكليف المعدوم السابقة هي كلها متداخله كلها متداخله قال والصحيح أنه يسمى به اذ يحسن أن ان يقال في من اوصى اولاده بالتصدق بماله فلان امر اولاده بكذا يعني كتب وصية أولا ليس ثم مخاطب لذلك انما كتب هو نزل نزل من يقرأ منزلة من هو أمامه فخاطبه فالخطاب حينئذ امر اعتبار ولذلك لو جلس شخص ما يكتب رسالة كانه يخاطبه ويتفاعل معه وكانه أمامه وخاصه اذا كان يكتب شعرا أو رواية أو نحد لا بد ان يستحضره امامه حينئذ نقول هو لم يكن ولكنه استحضره في الوصيه على جهة الخصوص وهي التي دندن حولها اكثر النصوص في هذا المقام الوصيه يأمر اولاده بتنفيذ كذا وكذا حينئذ لم يكن اولا وصية تكون بعد وفاته تكون ماذا هو موجود لازال وسميت وصيه باعتبار ما سيكون ثانيا هل, هل يطلق عليه بانه أمر اولاده كذا وكذا وهو لازال حيا باتفاق اهل اللغه واتفاق اهل الاصول في هذا الموضع أنه يسمى امرا اذن هو لم يوجد بعد حقيقة الوصيه لأن لا تكون إلا بعد موته ومع ذلك سمي ماذا سمي آمرا وناهيا فقالوا امر أولاده بكذا اذا لا مانع هكذا نقول لا مانع ان يقال ماذا الله عز وجل امر عباده والمكلفين وبعد لم يوجد كما أن من كتب وصية فامر حينئذ لم توجد بعد حقيقة الوصيه ولا يلزم من ذلك نفي كونه امرا كذلك باعتبار البار جل وعلا انظر لم يرجعوا الى اصول الايات الداله على كلام الله عز وجل ما اجمع عليه سلف الأمة انما رجعوا الى عقولهم اهواءهم متى ما اراد ان يسدل باللغه سدل بها ومتى ما جعلت الحجه عليهم من اللغه حينئذ لا يبون بها البتة فهؤلاء يجرون على الهوى وعلى تحكيم العقل وتقديس مشايخهم علماؤهم وكله هوا قال هنا وهل يسمى امرا فيه خلاف والصحيح أنه يسمى به اذ يحسن أن يقال في من اوصى اولاده بالتصدق بماله فلان أمر أولاده بكذا وإن كان بعضهم مرتنفا في البطن أو معدوما يعني بعضهم قد لا يكون موجودا أمر عيب كتب وصيه ولو صورنا الصوره بما ذكره الغزالي هنا أمر كتب وصيه يامر ابنه بالتصدق عنه وعنده مال كثير والولد لازال في بطن امه امره اولى قالوا امره اذا لا مانع ان يقال الله عز وجل آمر عباده بهذا الدليل هذا هذا الدليل انظر كما ذكرت لك رجع إلى الى المعنى اللغوي قال ولا يحسن أن يقال خاطبهم إلا إذا حضره وسمعوهم يعني الخطاب المراد به المخاطبه الحقيقيه واما الاعتبارية فهذه يمكن ان يقال بان يخاطب اولاده كما يقدر الشاعر أو الراوي الذي يكتب قصه نحو ذلك انه يستحضر فيه في نفسه فخاطبه بناء على ماذا على أنه نزل ذاك الغائم منزلة الشاهد وكم مرة نقول فيما يتعلق بالمقدمات أما بعد فهذا قل هذا سائق لأن الاصل في وضع لفظ هذا اسم الاشاره الى محسوس مدرك بالحس لكنه غير موجود كتاب بعد ما وجد اكو نزل المعدوم منزلة الموجود كانه مشهده اذا الامور الاعتبارية هذه فيها سعه تختلف من شخص إلى شخص ومن لفظ الى الى لفظ آخر وهذا بناه قال الزركشي معلقا على كلام الغزالي وهذا بناه على أن المعدوم يصح تعلق الامر به هو الصوم كما مر معنا ما له محله اجماعي وقال في الاقتصاد والحق انه يطلق على الله تعالى في الازل آمر وناهي يعني قبل وجود الخلق أمرهم ونهاهم لا مانع من ذلك ثم خلقهم كذلك وإن كان لا مأمور هناك كمجوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور هذا مر معنا كذلك هو جل وعلا ومتصف بصفة الخلق على وجه الكمال قبل وجود كل مخلوق هذا عقيده السنه والجماعه وهو قادر كذلك وقدرته كاملة ومشيئته شامله ومع ذلك قد لا يكون أحد البت قال والبحث في هذه المساله لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الاطلاق وأما من حيث المعنى فالاقتضاء القديم معقول وان كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد يعني قال زركشي والبحث في هذه المساله لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق يجوز أو لا يجوز من حيث معنى اللغوي لكن ليست, ليست ليس البحث لفظيا فحسب لانه له ارتباط بماذا بالقديم والكلام لأن مبناها اصلا على مساله الكلام النفسي لكن لما تقرر عنده أن العقيده كلام الله عز نفسي لا محاله في ولا يعتريه شك جعلها لفظيه والا نحن نرى ماذا ان مبنى المساله انها مبنيه على مسالتي تفسير كلام الله عز وجل انه المعنى المعنى النفسي ثم ارتباط بينهم فهو رد الخلاف بينهم إلى اللفظ لكن خلافنا نحن مع ما هم لنا هذا باعتبار المعتقد باعتبار المعتقد قال وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول يعني لا باس عقلا ولا يمنع العقل أن يكون ثم اقتضاء يعني طلب سواء كان امرا أو نهيا ويكون قديما بشرط وجود ها المكلف فيقال امر لم يوجد بعده لكن بشرط امر بشرط ان يوجد مامور في المستقبل ونهى بشرط ان يوجد منهي في في المستقبل كذلك اخبر بشرط ان يوجد مخبر في في المستقبل هكذا ولذلك قال واما من جهه المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد يعني الوصية التي مرت معنا فيوصيه ويأمره وينهاه والولد ما مازال في بطن امه حينئذ نقول امره ونهاه وإذا جعلنا الخطاب اعتباري كذلك نقول خاطبه ب بذلك لكن ليس بالمعنى اللغوي الذي مر معنا قال النظم رحمه الله تعالى وصحح أن الكلام في الازل يسمى خطابا وصححوا صحته تقتضي ان مقابله خطا هكذا الاستعمال عندهم الاستعمال انه اذا قال الصحيح والصحيح كذا يعني مقابله ماذا مقابله خطا واذا كان خطا حينئذ يقابله الصواب صحيح الصحه تقابل البطلان كذلك هل تقابل البطلان والخطا يقابل الصواب قابلوا صح هكذا أي الاشاعره أن الكلام أي النفسي هكذا عنده أي النفس في الأزل يسمى خطابا يسمى خطابا في الأزل أو في الأزل هذا حال من الكلام وهذا جعل عطار انه لا يتاتى الا هكذا يعني التسميه حادثه قطعا لانها من المكلف من العبيد وأما في الأزل فالمراد به الكلام عنذا يحتمل أن يكون في الازل متعلق ب يسمى ويحتمل أنه متعلق بمحذوف حال من لفظ الكلام والمراد الثاني كلام حال كونه في الازل أما التسميه فهي حادثة هي حادثا لذلك اختلف أهل, اهل الاصول هم الذين اختلفوا بذلك والصحابه لذلك لم يرد عنهم لفظ في في هذه المساله هل يسمى أو لا يسمى لم يتكلفوا لان هذا من قبيل التكلف قال في الازل حال من الكلام أي حال كونه معتبرا في الأزل والا فالكلام موجود أزلا وابدا يعني ليس المراد كلام أزل فقط كلام موجود في الأزل ولا يكون في الابد ليس هذا المراد وانما المراد في الأزل يعني قبل خلق الخلق فهو قيد لنوع الكلام فقط كلام يكون أزلا وأبدا بحثنا في ماذا في الكلام الازلي قبل الخلق هل في ذلك الوقت يسمى خطابا أو لا قال يسمى خطابا يعني يسمى بالتخفيف من الوزن يسمى خطابا يسمى هو اي الكلام حال كوني في الأزل حقيقة لا في مطلق الاطلاق الشامل الحقيقه والمجاز فان التسميه المجازية باعتبار ما تؤول اليه متفق عليها يعني بعد وجود المكلف حينئذ يسمى أو لا يسمى يسمى سمى لكن باعتبار ماذا باعتبار المجاز اذا حقيقة هذا له له مفهوم يعني لا مجازا ان كان مجازا فالمجاز كما ذكرت لكم سابقا بابه واسع والحقائق الاصطلاحيه العرفيه بابها واسع نختلف فيها تطلق لانه نمل المراد المعنى اللغوي المخاطبة تقتضي المشافهة هل يسمى انا قبل وجود المخاطب قبل وجود المكلف هل يسمى او لا يسمى حينئذ قال يسمى يسمى بشرط أن يوجد المكلف بشرط ان المكلف قال هنا فإن التسمية المجازية باعتبار ما تؤول اليه متبق عليها وقدم الناظم هذا القول هو الذي ذهب إليه الاشاعره والقشيري كما مر قال المحلي والاصح أنه يسمه حقيقه بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود منزله الموجود اذا على هذا التقرير ما سبق قبل قليل بكونه يسمى بشرط عدم الوجود فان لم يوجد بمعنى أنه لن يوجد لا يسمى لا لا يسمى لكن باعتبار المكلفين وما علم الله تعالى انهم سيوجدون حينئذ يسمى ولذلك العصر نقول في تقرير ما سبق علي وهمت في تقرير ما سبق أننا نقول يسمى بشرط وجود المكلف باعتبار عقيدة الأشاعر لا مفهومه لهم لان المكلف سيوجد قطعا فحينئذ يسمى حينئذ يسمى أما على التقدير العام المطلق فنقول عند وجود المكلف اذا هذا قيد فان لم يوجد مكلف وهذا ممتنع ان لم يوجد مكلف هذا ممتن حينئذ لا يسمى ليس هذا مرادهم ليس هذا مرادهم الله اعلى انما مرادهم انه يسمى ما دام أن الله تعالى خلق الخلقه وعلم من سيكون ممن, ممن لن يكون حينئذ خاطبا من سيكون فاذا كان كذلك حينئذ ليس له الاحتمال واحد فصحح ما, ما سبق قال والاصح انه يسماه حقيقه بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود والذي ذهب اليه القاضي ابو بكر الباقلاني والآمدي انه لا يسمى خطابا لعدم مخاطب عنيد بخلاف تسميته في الأزل امرا ونهيا ونحوهما لان مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به يعني هناك من فرق قال يسمى لا يسمى خطابا ويسمى امرا ونهيا يعني لا تعارض بينهما يمكن أن ينفي كونه خطابا ويجوز ان يكون امرا ونهيا لماذا لان الم... لان الخطاب يقتضي شيئا خارج عن مفهوم الكلام فهو قدر زائد واما الامر والنهي فهو في المعنى الذي قائم بالنفس حينئذ لا تعارض بينهما فمن نفى تسميته خطابا لا يلزم من ذلك أن ينفي تنوعه الامر والنهي لان ثم فرقا بين المسالتين نفي تسميته خطابا هذا باعتبار شيء آخر منفك عن ذات البارئ جل وعلا وهو مكلف اخر مخلوق واما تسميته امرا أو نهيا او خبرا فهذا صفه او نوع للكلام القائم بالنفس اذا لا تعارض بينهما ولذلك قال ذهب ابو بكر الباقلاني والآمدي أنه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ هذه العله لعدم المخاطب حينئذ لان المخاطبة تقتضي وجود شخص آخر لأن بمعنى المشافهه ولا يمكن ان يشافع الانسان نفسه قال بخلاف تسميته في الازل امرا ونهيا ونحوهم فهذا جائز لانه لا لا مانع منه لان مثله يعني مثل الامر والنهي يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به فثم أمر ولا يوجد مامول لكن أمر بشرط وجود المامول لا اشكال فيه نهي ولم يوجد منهي لكن نهي باعتبار ماذا بشرط وجود المنهي في المستقبل لا اشكال ففرق بين المسالتين قال كما يقال في الوصي أمر في وصيتي ونهى والولد لازال في بطن أمه بل قد يموت ولم يعلم الحمل اين ندي نقول امره واوصاه ابوه ونهاه اين نقول صح أو لا قل صح وهو لم يوجد لم يوجد بعد نسيه ما لم تنفخ فيه الروح قل لم يوجد ولا يقال خاطبا لعدم من يخاطب به لعدم من يخاطب به الذات لعدم من يخاطب نعم من من يخاطب الذات يعني في ذلك الوقت قال القراني في اصل مساله اختلف في أن الكلام في الأزل أي المعنى القديم القائم بذاته هل يسمى خطابا ام لا هذا بحث لفظي اذ هو مبني على تفصيل الخطاب فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير للافهام يسميه خطابا ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ للافهام فلا لان حاصل المعنى الأول أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة يعني الخطاب من شأنه يفهم بالجمله وحاصل الثاني أنه الذي افهم بالفعل وهذا التفريق مر معنا في اول الكتاب اذ اسم الفاعل حقيقة في الحال فيلزم أن يكون في الازل مفهما بالفعل وهي محاله وهي, وهي محالة مخاطب اسم فاعل اسم الفاعل يدل على زمن والزمن هو ماذا الحان اذا اذا قيل مخاطب الله عز وجل مخاطب حينئذ اين المخاطب لان دلاله اسم الفاعل تدل على على الحال لكنهم لم لم إلى الى لفظ مخاطب انما التفتوا إلى لفظ خطاب ففرقوا بينه بين لأن خطاب لا, لا, لا زمن له إذا قيل خطاب هذا معنى مصدري والمعنى المصدري هو الحدث فقط لم يقترب به زمن بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول فلا له من من زمن والزمن فيهما على الصحيح هو هو الحال اذا حاصل هذه المساله انها مبنيه على مسألة أن المعدوم هل يصح تعلق الحكم به أو لا وهذا سبق عند قول الناظم رحمه الله تعالى والامر بالمعدوم والنهي يعتاق اي معنويا وابا باقي الفراق فأمر الله تعالى ونهى جل وعلا في الازل ولم يوجد المأمور ولم يوجد المنهي هذا لا الاشكال فيه على مذهب للسنة والجماعه قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا ذلك فيما سبق واعلم أن عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي وسبب أمران امرانحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب هذا اشد ما سبب اضطراب الاصوليين لسيما ان له علاقه به بالمعتقد بالمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة يعني ليس له لفظ البت والسبب الأول اعظم السببين لأنهم يقولون بقدم الكلام وجعل الحكم هو الخطام الحكم هو الخطاب فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما اثبات قدم المكلف اما قدم الكلام ينفى لماذا لانه تعلق بحادث وما تعلق بحادث فهو حادث واما ان قال الكلام قديم وتعلق بالمكلف انا ذاك حينئذ المكلف قديم وكلاهما باطل على مذهب المعتزله ومع على مذهب الاشاعره ولا ولا شاعر مخانث المعتزله كما قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله والجهميه والمعتزله ولا شاعر عقائدهم عقائد اليهود والنصارى والمجوس ليست عقائد اسلاميه البتة بالغلط تسمع عقائد اسلاميه من اين اسلاميه اسلاميه يعني نسبه الى الاسلام يعني امر يختلف فيه فينسب الى الشرع فما يقال مذاهب اسلاميه هذا قال بالتحريم ودليله آية والآخر قال كره ودليله ايه نقول هذه المذاهب اسلاميه لكن هذا يقول الله في كل مكان والقرآن والسنه الاجماع والعقل والفطره ليس ثم ما هو احتمال لان يكون الله في كل مكان كما قالت المدارس الاسلاميه لا هذا مذهب يهودي نصراني مجوسية دخيله على على الاسلامي واهل الاسلامي قال فيلزم اما نفي قدم الكلام واما اثبات قدم المكلف وهذا سبب خلافهم في كلام الله تعالى في الازل هل يسمى خطابا اولا اذا اردت بهذا النقل ان يبين ان مبنى المساله هي المسألة السابقة هل الأمر يتعلق بالمعدوم أو لا هي فرع عنها هي هي فرع عنها وهذه المسائل به بالمعنى النفسي مرت معنى عده مسائل لو جمع طالب العلم من أجل أن يفهم هذه التراكيب التي ترجع إلى اصل واحد وهو ضبط ما يتعلق كلام الباري جل وعلا ولذلك قالوا وهذا سبب خلافهم في كلام الله تعالى في الازل هل يسمى خطابا أو لا هذا هو السبب قال في البحر المحيط الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب قال ابن قشير الصحيح وجزم القاضي ابو بكر بالمنع لانه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث وتبع الغزالي في المستصفى فلما قالوا كلام الله قديم فان سموه خطابا اللازم عليه قدم المخلوق فمنعوا تسميته بذلك ومن أجازه فبناء على أنه من إطلاق المصدر وارادته اسم المفعول يعني مجازا او على ما ذهب اليه الطوفي انه حقيقه للصلاحيه يعني من جوز أن يعرف الحكم بانه خطاب الله لم يبقيه على المعنى المصدري لابد من تاويله اما انه قال مصدر أريد به اسم المفعول يكون مجازا أو يقال الخطاب صار له استعمال اصلاحي وله حقيقة عرفيه عند ارباب الأصول وهو أنه يطلق على الكلام فيقال خطاب راي كلامه كما قال الطوفي فيما سماه واما بالمعنى المصدر فهو محال عندهم او محال عندهم وعندنا لا من حمل اللظ على المعنيين وإذا قيل بالمعنى المصدر فهو صحيح على عقيده اهل السنه والجماعه واذا قيل بالمعنى الم... المعنى اسم مفعول فلا اشكال فيه سواء هذا قلنا او ذاك فلا اشكال فيه البته فالخطاب هو الكلام المخاطب به لا بالمعنى المصدري هذا عندهم الذي هو توجيه الكلام إلى الغير على هذا فلا يستلزم تسميته خطابا قدما فلا يستلزم تسميته خطابا قدم المخلوق المخاطب وقيل الخلاف لفظي وعند اهل السنه والجماعه يصح قيل المعنيين اقول اهل السنه والجماعه لأننا شاعر ليس من اهل السنه والجماعه والقول بانه من اهل السنه والجماعه قول باطل مردود وإن قال به بعض افاضل اهل العلم قديما وحديثا اذ كل يعرض قوله على الكتاب والسنة فعرضنا عقيدة الاشاعره فوردناها عقيدة ماخوذه عن اليهود والنصارى فلا يمكن يقال من, من أهل الإسلام الاسلام هذا لكن لما لم يكن كثير على على هذا قلنا ليس من اهل السنه والجماعه والا عندهم نواقض محل الاشكال وعند اهل السنه يصح قيل المعنيين المعنى المصدر لانه يقال من انكر وجوب الصلوات الخمس وهذا انا الزم به كثيرا من اهل العلم قديما وحديثا لو قال قائل الصلاه الصلاه الخامس ليست واجبه ما حكمه شرعا وهو قائم بيننا ما حكمه اريد ان اسمع كافر مرتد عن الاسلام بالاجماع بالاجماع انه كافر مرتد عن الاسلام بل من لم يكفره فهو كافر هذا محل اجماعي ايهمه اكد واوضح واظهر واوجب في شرع الله عز وجل الله عز وجل على عرشه فوق خلقه بائن عن خلقه وهذا واجب اعتقاده ام لا وادي من اعتقاده من انكره ما حكمه هل وجوب الصلوات أظهر في الشرع من وجوب كون البارئ جل وعلا عال على خلقه من قال الله في كل مكان حتى يقول في جيبه ويقول معه في الحشيه او نحو ذلك هذا مسلم هذا اله ليس مسلم هذا الاصل ليس بالمسلم حينئذ نقول كيف يقال بان هذا المعنى الذي هو وجوب اعتقادي أن الله تعالى عال على خلقه مستوي على عرشه هو واجب شرعا من الواجبات آكد من وجوب الصلاه الخمس فكيف نكفر هذا نقول هذا عنده شبهه كيف من أين جاءت الشبهه لابد ان نقف مع هذا طالب العلم لابد لا تدخل للشك سلام التيمي لا يكفرون قل لا ما معنى شبهه شبهه معناها عنده شيء استدل به وهو في نفسه صحيح لكن وقع نزاع في الاستدلال به التبس عليه شبهه والتباس هنا التبس عليه بماذا هل هناك ايه تدل على أن الله تعالى في كل مكان هل هناك ايه تدل على انه لا مانع ان يكون الله عز وجل في الحش أو في ذات الكلب أو في نحوه هل هناك آيات أو او حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك فهم للصحابه يدل على ذلك ليس عندنا كيف نسميه شبهه كيف نقول معهم شبه او دليل والله ليس معهم الا عقائد اليهود والنصارى فحسب هذا الذي بغي اعتماده في هذه المساله كلهم هم ليسوا من اهل السنه والجماعه واذا قلنا ليسوا من اهل الاسلام لا اشكانا فيه وعند اهل السنة يصح كلا المعنيين المعنى المصدر وان استلزم وجود مخاطب ومخاطب لان احد كلام الله تعالى ليست قديمه ولذلك كلام الله تعالى قديم النوع حادث الاحد ولذلك خاطب نوحا متى قبل خلق نوح او بعده متى عقيدتنا ما هي عقيدتنا قبل خلق نوح او بعده بعد ان خلق نوح فخاطبه اذا وجد الكلام لم يكن فكان ولذلك نقول هو صفه فعليه بهذا الاعتبار هي لها تعلقان لهاتان باعتبار اتصاف الذات بها ذاتيه باعتبار تعلقها بالمشيئه فهي فعليه اذا لم يكن موسى عليه السلام خلق ثم خاطبه الله عز وجل اذا وجد الكلام الذي خوطب به موسى بعد ان لم يكن الكلام وان كتب الله عز وجل سابقا انه سيكلم موسى لكن عين الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هذا حادث وكلمة حادث لا يلزم منها ان يكون مخلوقا وهذا مما انتقد به شيخ الاسلام وهو حق في هذا المساله ان يقال كل حادث مخلوق لا ليس كل حادث مخلوق وانما المراد بالحادث انه ما كان بعد ان لم يكن ثم صفات الباري جل وعلا منها ما هو متصف به بالنوع ذاتا ولكن باعتبار الاحاد لم تكن ثم ثم كان فالنزول نزول لم يكن الليل مثلا لم يكن كان او لم يكن لم يكن بعد لانه مقيد جاء باعتبارنا نحن حينئذ نقول نحن لم نكن في ثلث الليل الاخير اذا لم ينزل نحن الان نعتقد عدم النزول إذا جاء وقت الثلث الاخير نقول نزل صح كذلك نعتقد النزول اذا لم يكن ثم ثم كان هذا نسمي نسميها ماذا هذه نسميها صفه فعليه لانها تعلقت ب بالمسيح شاء ان ينزل فنزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله واما قبل ذلك وقلنا في النهار نعتقد انه لم ينزل بعد طلوع الفجر نعتقد ان النزول قد انتهى اذا هذه صبته فعليه حادثه او لا نقول حادثه ليس المراد بكونه حادثا ان مخلوق قدا تعالى الله وانما نقول معنى كونها حادثه انها لم تكن ثم ثم كانت وهذا معنى ماذا معنى انه متعلقه بالمشيعه اذا عند اهل السنة يصح قيل المعنيين حتى المخاطبه ونحوها الذي هو المعنى المصدري واين السلذه موجوده مخاطب ومخاطب لان احد كلام الله تعالى ليست قديمه فنادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السنة وهذا محل اجماع اجماع بين اهل السنة والجماعه وأما اللاشاعر من نحى نحوه هذا لا لا عبره بهم البتة ولم يكن ناداه في الأزل بخلاف مذهبهم أن المعنى النفسي شيء واحد إذا ناداه في الأزل قبل وجود نوح قبل قبل وجود نوح وكذلك اكلم موسى فصار كلمه الرحمن عين اذا كلمهه في الأزل قبل خلق السموات والارض هذا باطل لأن ظاهر القرآن يدل على أن أن ان الكلام حصل عند مجيء موسى ولذا قيده لما جاء لميقاتنا وكلمه الرب لما جاء لم ي... لم يكن قا وكلمه الرب اذا كلمه متى لما جاء قبل مجيئه لم يكلمه هذا ظاهر اللسان العربي اين ذهبت مع القواعد اللغة؟ إذا جاء باب المعتقد نسيت اللغه كلها لا نحوا ولا صرفا ولا بيانا حتى ما يتعلق ببعض المجاز الذي يقرر في باب المجاز يتلاعبون به يتلاعبون به ولذلك هل يصح أن يقال ثم مجاز لحقيقه له هذاك هذا لعب هذا لأن الحقيقة ما هي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له ابتداءا المجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له ابتداء حينئذ إذا لم يكن له معنى حقيقي لا يمكن ان يستعمل له مجاز هذا الاصل وهم بعقول مدركون هذا لكن لما قالوا الرحمن هذا مجاز هذا مجاز اذا هل السعمى قبل ذلك بالحقيقه سعملاين ان قاله الله عز وجل عن ماذا فوقعوا في ورطه قالوا اذا لا يلزم قد يكون مجاز لحقيقه لهم من اجل هذا المخرج انظر كيف يفترون الكذب على لسان العرب من اجل ان يقرروا عقيده هذا باطله لذلك هم اصحاب هوا ليسوا اصحاب أدلة البتة لذلك هم مبتدعه جمله وتفصيلا قال فنادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السلام ولم يكن نداه في الازل وهذا كل بناء على عقيدتهم الفاسده في كلام الله تعالى انه كلام نفسي قديم ومنع تعلقهم تعلقه بالمشيئه فاوقعهم ذلك بالتخبط والانقسام قال ابن مفلح في اصونه يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد اهلا هذا المراد به وفسرناه فيما سبق ولا يحتاج الى خطاب آخر عند اصحابنا وحكي عن الاشعريه وبعض الشافعيه وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء يعني مما اتفق فيه شاعرة واهل السنه والجماعه قال القاضي ابو يعلى في العدة الأمر يتعلق بالمعدوم واوامر الشرع قد تناول الجميع المعدومين إلى قيام الساعه وهذا محل اجماع لا نحتاج الى قياس هم يقولون نحن مخاطبون الان بالاحكام الشرعيه لكن بالقياس على الصحابه لان الذي خطب الصحابه فقط الذي نزل عليهم القرآن هم الذين مخاطب لان هذا معنى المخاطبه اذا نحن ماذا نصنع لسنا مكلفين بالقران انتهى زمنه مع الصحابه مات قل لا اراد به اما هو باجماع هذا لا الاشكال فيه لكن هل هو بدلاله اللفظ او بالقياس الصواب انه به بدلاله اللفظ بدلاله اللفظ. ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثاني فواضح كلام أحمد رحمه الله تعالى في روايه حنبل لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم وقد نص على أنه أمر فيما لم يزل ولا مامور هذا كلام الامام احمد رحمه الله تعالى هو أو فهم اتيه رحمه الله تعالى لم يزل الله تعالى يأمر بما شاء بما يشاء ويحكم كما نثبت صفه الخلق ولا مخلوق ونثبت صفه القدره ولا مقدون عليه وقال ايضا لم يزل الله متكلما إذا شاء فقد اثبت قدم كلامي وكلامه أمر ونهي وهو قول الاشعريه ومن تبعه من اصحاب الشافعي لكن موافقه الشافعية والنعم لكن موافقه الاشعريه في اللفظ في الظاهر فقط يعني انتبه هنا الى ما غزا قد يخطئ فيه بعض المعاصرين من اهل العلم وان كانوا كبارا وقد ينقل بعض كلام شيخ السلام رحمه الله تعالى انه يذكر اللفظ ثم يقول وبه قاله للسنه او الاهل الحديث والاشعريه ونحو ذلك الاشعريه قد يوافقون في اللفظ فقط لكن في حقيقة اللفظ لا يوافقون وفي العاصل في هذا التركيب أو في مثل هذه المسألة لا يذكر الاشعريين لان العقيده ليست الفاظا عقيده حقائق ومعاني والفاظ ليست الفاظ مجردة نعم نقول التوحيد لفظ شرعي لا بد من ذكره وواجب كذلك الإيمان والاسلام والكفر والنفاق الى اخره هذه الالفاظ الشرعيه لا نتجاوزها لا ناتي عن الإسلام نقول نأتي بالمعنى الاسلام اذا نسميه ديمقراطيه اسلاميه هو نفسه الإسلام فيه شورى وفيه الى اخريات ببعض العبارات قل إذا اردت معنى الإسلام لماذا تعدل عن لفظ الإسلام هل في نفسك شيء من هذا اللفظ فإذا كان الأصل انك تنطلق من أصول وأسس الإسلام فابق على اللفظ ثم شرح المعنى الذي جاء به الشرع واما التلبيس والتدليس على الناس بان الديمقراطيه الاسلاميه وهي مرادفه للفظ الاسلام لا هذه ردعن الاسلام ليس بصواب ثم ليس عندهم اصل الديمقراطيه الإسلامية على كلنا المراد أن العقيده الفاظ تبقى على ماهيتها ولو حرفت اللفظ بغيت المعنى فانت على خطر كذلك فالاسلام يسمى اسلاما والمسلم يسمى مسلما والكفر يسمى كفرا والكافر يسمى كافرا الى اخره والمنافق والنفاق الى اخره كل ذلك يجب اثباته على ما جاء به قاد يثبت اللفظ ويحرف المعنى فالتوحيد عند المعتزله ثابت في اللفظ لكن ارادوا به نفي الصفات انكار الصفات اذا اللفظ صحيح ام لا صحيح لكن المعنى المعنى كفر باطل اينادي هل نقول للمعتزله والجهميه قالوا بالتوحيد ها زام الله خير <تصفيق> لا يقال بانهم وافقوا في اللفظ فانتبه لهذا فالاشعريه وإن اثبتوا لفظ الكلام إلا انهم في حقيقة الكلام ليسوا على مذهب اهل الحديث قالوا نعم الله عز وجل نصيب وسمد الكلام لكن ما هو الكلام قالوا معنى نفسه هل هو لفظ ومعنى قل لا بصوت لا بحروف لا الى اخره ماذا بقي ما بقي إلا اللفظ اذا ليس معنا ليس ليس معنا فالعصر في مثل هذا أن يقال الأشعرية لم يثبتوا صفه الكلام وان كان جرى اهل العلم على انهم يثبتون صفه كلام لكن لو اردنا التحقيق والنظر عدم التقليد لقلنا ماذا الأشعرية لم يثبتوا صفه الكلام واما الصفات السبعه كل على هذا النحو اذا قول هنا موافقه الأشعرية على هذا بناء على كلام النفس وهو باطن قال او منوعا حصل ومنوعا حصل هذه المساله الثانيه يعني والكلام النفسي في الأزل منوعا حصل حصل منوع حصل هو حال كونه منوعا يعني وجد حصوله هنا بمعنى الوجود الكينون ومنوعا حصل حصل منوعا يعني الكلام النفسي في الازل الى امر ونهي وخبر وغيرها وهو يتنوع هو يتنوع وهو الاصح عندهم عند الاشاعره فيه قولان وهو الأصح تنوعه في الازل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود يعني لان اذا قيل يتنوع امر اين المامور المأمور هذا منزل منزلة الموجود ناهي اين المنهي عنه اين المنهي يعني الشخص هو لم يوجد بعد نقول نزل منزله الموجود كذلك خبر أخبر من اين المخبر نقول منزله منزله الموجود وهكذا اذا لا لا اشكالا ان يقال امر ولا مامور بل يأمر بشرط أن, ان يكون المأمور كائنا فيما فيما بعد قيل لا يتنوع لعدم من تتعلق به هذه الأشياء اذ ذاك انما يتنوع اليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به تكون الانواع حادثة معقده من مشترك بينها قال البرماوي وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي من أصحابنا الى أنه لا يسمى في الازل امرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر انتهى لا يسمى في الازل امرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر يعني إن وجد المأمور سميه امرا وان وجد المنهي سميه ناهيا وهكذا فعند الاشاعره الكلام هو المعنى القائم بالنفس وانه كلام واحد لا يختلف باختلاف الامم ولذلك هذا من لوازم بل هم صرحوا بذلك أن كلام الله عز وجل واحد إذا تعلق بالتورات سمي ماذا سمي توراته وكذلك سمي بالعبرانيه واذا تعلق بالانجيل سمي انجيلا واذا تعلق بالقران بالعربيه سمي ماذا سمي قران وهو شيء واحد وانما اختلفت التسميات بكونه انجيلا او قرانا او توراتا لاختلاف المتعلق وفرق بين المتعلق والمتعلق متعلق هو الكلام والمتعلق به هو الشخص أو ان شئت تقول هو المعنى كطلب ايجاد أو طلب ترك فإن تعلق الكلام بطلب إيجاد سمي الكلام أمرا وإن تعلق بطلب ترك سمي نفسه نهيا وهكذا اذا هو شيء واحد لا يتعدد ولا يتباين ولا يتنوع فتسميته توراتا او انجيلا او قرانا باللغه العبرانيه او العربيه كل ذلك باعتبار المتعلق لا باعتبار ذاته بل هو شيء واحد شيء ثم يجعلون هذا الشيء الذي هو الصفه ليس قدرا زائدا على الذات بل هو عين الذات بل بل الصفات كلها التي اثبتها للشاعره ليست هي اقدارا زائده على, على الذات بل هي عين الذات فكما يقول المعتزله يعلم بذاته ويرحم بذاته الى اخره قولا اذا هو كلام واحد لا يختلف باختلاف الامم وهو وإن كان صفة واحدة لا تتعدد فيه في ذاته غير أنه يسمى امرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من اقسام الكلام بسبب اختلاف متعلقاته فتسميته امرا لاختلاف المتعلق ونهيا كذلك قالوا وهذه الاقسام صفات للكلام لا انواع له وفرق بين ان تقول الأمر والنهي صفتان لكلام واحد وبين أن تقول الأمر والنهي نوعان لكلام هل قلنا ام لا ادركتم ان الامر والنهي والخبر والاستفهام والاستخبار هذه الصفات لشيء واحد كما تقول زيد ها عالم شجاع قاعد نائم الى اخره صفات والموصوف واحد لا يلزم التعدد لا يلزم التعدد. لكن اذا قلت الامر والنهي والخبر انواع للكلام صار الامر منفصلا عن النهي وصار النهي منفصلا عن عن الاستخبار وهكذا فصار انواعا اذا يتباعد او لا يتباعد يتباعد وعلى القول الاول يتباعد لا يتباعد اذا قول الاشاعره انه معن و شيء واحد لا يتجزى ولا يتباعد اذا أمر ونهي وخبر والمسمى واحد اذا كيف تعددت قالوا صفات كما يكون زيد من الناس نسميه أو نصفه بعده الصفات وهو ماذا شيء واحد كذلك كلام الله عز وجل شيء واحد ونصفه بكونه امرا وناهيا لا مانع قلنا نعم لا مانع لكن هل هو هذا الحق لمنع عقلا في شان المخلوق أن نصف زيدا بكونه قائما ونائما وعالما والى اخره لكن في شان الله عز وجل مردنا الى الكتاب والسنه هل دل ذلك الكتاب والسنه على هل دل الكتاب على شيء من ذلك الجواب لا انما هذه عقيدة عقولهم قال هنا اذا هذه الاقسام صفات للكلام لا انواع له ومعنى هذا أنه سبحانه عامر بعين ما هو ناهن عنه وهكذا عامر بعين ما هو ناهن عنه لأن المسمى واحد فعين الامر هو عين النهي وهذا مر معنا في ماذا هل الأمر يسلزم المسائل كلها مترابطه هل الأمر عين ضده الذي هو النهي ام يسلزم ها أم لا عينه ولا ولا ضده ثلاثه اقوال والحق الذي دل عليه الكتاب والسنه انه يسلزم وهذا مبناه على ماذا انه شيء واحد ولذلك من قال بانه يتنوع قال هو غيره وغيره ومقال بانه لا يتنوع قال هو وعينه اذا عين مسمى الامر هو عين مسمى النهي فالمساله هي كذلك متعلقه بهذه المساله التي معن قال قرا في جمهور مثبتي كلام النفس مطبقون على أن كلام الله تعالى واحد وهو آمر وناهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وصفا على تصريح قرافي اشعالي حينئذ نقول صرح بان مثبتي كلام نفسي على أن كلام الله واحد إذا لا يتجزى ولا يتباعد هذا الذي أراد بكلمة واحد معناها انه لا يتجزى ولا يتباين ولا يتنوع فعندهم كلام الله لا يتباعد ولا يتعدد وهذا القول معناه أن كلام الله لا يتباع وهذا مخالف لمثبت من كون القرآن مفصلا ذا اجزاء وابعاض وآي وكلمات وقرر ذلك شيخ الاسلام رحمه مقررا بالأدلة وياتي بحث ان شاء الله تعالى معنى في محله ثم نقل قول ابي نصر السجزي قوله لم يزل الله متكلما لان الكلام من صفات المدح للحي الفاعل وضده من النقائص والله منزه عنها هذا سمى ماذا ماذا يسمى في الاستدلال في باب المعتقد ماذا يسمى قياس الاول احسن قياس الاول هذا بحثناهم في اول الواسطيه قلنا الصواب فيه انه دليل ثان يعني ما ثبت بالشرع يستدل عليه كذلك بقياس الاول فهو من تعدد الادله وزياده الادله ليس المراد به أنه تثبت به صفة لم يرد بها الكتاب والسنة القياس اولى الحق فيه الاصل أن نقول الاصل ان نقول ان القياس لا يدخل باب المعتقد هذا الاصل ولذلك مبنى العقيده على ثلاثة اركان فقط كتاب وسنه واجماع واجماع الصحابه هذا الاصل حينئذ نقول القياس هل له مدخل الاصل عاده المدخليه لكن وجدنا كلمات من بعض السلف الذين نقل عنهم المعتقد ف قاسوا قياسا في صفات الكمال قالوا الا الكمال في المخلوق أن يتصف بصفة الكلام وعكسه نقيضه نقص اذا الله عز وجل من باب اولى واحرى أن يثبت له وصف الكلام وينفى عنه نقيضه وضده لكن هذا بشرط أن يكون لفظ الكلام وصفه الكلام قد ثبت بالكتاب والسنه هذا مثال ذكر الشيخ الاسلام هنا فيما يتعلق بقياس الأولى واذا كان كذلك فلا محصل له يعني اذا كان لا يثبت به صفه اذا ما الفائده منه لا فائده منه لكن قد يستعمل في الجدل فقط يعني في مناقضه اهل البدع اذاره تستدل لانهم ارباب عقول فيما زعموا وعندما دل عقليه وشكل اول وثاني وعاشر الى اخره حينئذ لا بد ان ناتي بشيء من العقل مما نتفق عليه نحن وهم بمعنى اننا لا نختلف فيه ومن ذلك قياس الاولى اما اذا عرضنا تقرير المسائل هكذا ابتداءا دون نظر فيما يتعلق به المجادله والمخاصمه والمناظره مع اهل البدعه فالاصر عدم يعني لا دليل عليه لا دليل انما نقول العقيدة توقيفي هذا الاصر العقيدة توقفية. ما معنى توقيفيه مبنيه على السمع وهذا مبناه على العقل ثم العقل الذي هو جزء منه قياس او لا قد اشار عليه او اليه القران كما بقول الله المثل الاعلى مثل على هذا مثل باعتباري باعتبار المقابل لكن لم يرد اثبات صفه بقياس الأولى إذا كان كذلك فنستخدمه فيما يتعلق به الاثبات اذا كنا في مقام المناظره واما في اثبات الابتدائي فهذا لا يرتفع اليه وقال وذكر كلام كثيرا إلى ان قال وقد ثبت بما ذكرناه كون القران مفرقا مفصلا ذا ارزاء وابعاض وآي وكلمات وحروف إذا قيل قران مفصل ومبعظ إلى اخره ثبت ماذا أن كلام لان بحثنا فيه في كلام الله وهو اعم القرآن كذلك كلام الله صفة جل وعلا منه القرآن وليس كل كلام الله عز وجل هو القرآن بل القران بعضه صحيح اذا إذا ثبت أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل أنه يتباين ويتنوع اذا كلام الله عز وجل يتباين ويتنوع قال وقد ثبت بما ذكرناه كون القران مفرقا مفصلا ذا اجزاء وابعاض وآيات وكلمات وحروف وانما كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذي امن به المسلمون وجحده الكفار هذا اشاره منه الى أن من خالف عقيده السنه والجماعه فانما شابه ان لم يكن من من الكفار جحد الكفار إذا من يجحد القران بأنه كلام الله عز وجل او ياتي بقول لازم انه ينفي القرآن أنه كلام الله عز وجل هذا شأن الكفار الذين نفوا أن هذا الذي سمعوهم النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوب لله عز وجل قالوا ان كان ما كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذي امن به المسلمون وجحده الكفار وان المقروء سور وآي وكلمات وحروف سور بعض القرآن اي بعض السور كلمات بعض الايه وهكذا اذا هي مبعضه بعضها بعض عن عن الاخر وكذلك المحفوظ والمكتوب والمتلو وانه عربي مبين نازل بلسان العرب ولسان قريش قال والمراد باللسان في هذا الباب اللغة لللسان الذي هو لحم ودم وعروق تعالى الله عن ذلك وجل عن أن يوصف إلا بما وصف به نفسه وتنزه عن عن الاشباه اذ عقيده اهل السنه والجماعه إذن هل كلام الله تعالى يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ووعد وعيد إلى اخره الجواب نعم باجماع أهل السنة والجماعه فالامر غير النهي والنهي غير الوعد والوعد غير الوعيد وكل منهما منفصل عن الاخر لأن هذه انواع للكلام وليست بصفات للكلام هذا معتقد السنه والجماعه بناء على ان كلام الله تباعد ويتجزا قال الصيوط بعدما ذكر ما يتعلق بشرح البيت وصحح أن الكلام في الازل يسمى خطابا او منوعا حصل قالوا هذا الذي مشيت عليه من تصحيحي أنه يتنوع هو المفهوم من جمع الجوامع حيث قال والكلام في الازل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع اتلا لا في الموضعين والصواب ماذا عندهم انه يسمى خطابا ويتنوع هذا المرجح عند الاشاعره اذا قول وكلام فين ازل قيل لا يسمى خطابا هل عبارة الصيوط مقابل العباره جمع الجوامع ها بعينها لا ليست عينه لانه اتى بالنفي هو. قال لا يسمى خطابا هو قال ماذا يسمى خطابا لكن مؤدا عباره الجمع هي التي نظمها لانه قيل لا يسمى خطابا والصواب يسمى خطابا فنظم المقتضى وقيل لا يتنوع اذا الصواب الذي يقابله ماذا ها أنه يتنوع فذكر القولين غير المشهورين غير المرجحين ليستنبط منها الناظر بان المرجح والمشهور عندهم يسمى خطابا ويتنوع حينئذ يشمل هذا المتن ماذا القولي هذا الذي اراده حينئذ لو قال ابتداء جمع الجوام والكلام في الاذن يسمى خطابا ويتنوع هل يفهم منه القول الاخر الجواب لا وهو أراد أن يحكي الخلاف عندهم في في عقيدتهم بأن ثم خلافا يتنوع لا يتنوع يسمى خطابا لا يسمى خطابا قال ومشى عليه الشيخ جلال الدين يعني لم يخالف الناظم صاحب الاصلين صاحب الناصري ظاهر كلامه هو نطق بالقول المرجوح في المسالتين واراد القول الراجح نظم الصيوطي القول الراجح قال واما الزركشي والعراق الزركشي تشنيف المسائل العراقي شرحه فقال إن الجمهور على أنه لا يتنوع وان كونه امرا ونهيا وخبرا اوصاف للكلام لا اقسام له وقال بعضهم يتنوع يعني خانبوا به فهمي كلامي في النظ... فهم كلام صاحب الاصلي لجمع الجوامع وقدم هاتين المسالتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستباعه ما يطول لانه ذكر اولا الدليل فيما سبق كذلك مثل قبل هذه ثم الدليل ما صاحب نظري في مواصل القص الخبري واختلف هل علمه مكتسب عقيبه فالاكثر نصوب ثم ذكر الحديث ثم ذكر ما يتعلق بهاتين المسالتين ثم رجع الى ما يتعلق بالدليل وهو النظر ثم كل ما سياتي متعلق بالدليل قسم النظر او قسم الدليل إلى, إلى علم والى ظن ثم الادراك تصور وتصديق الى اخره ما سياتي بحثه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين